في آخر ساعة في الدنيا وأول ساعة في الآخرة ملاك الموت بيستأذن رسول الله بتسمح له بإذن الله بتفتح له ولا بتخاف ولا بتحزن وقف جبريل بيدعي لك دم عيسى على سريرك ملاك بتقرأ في القرآن وبتسبح وتستغفر.